يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس س ك ا ر ا وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد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 له في الدنيا خزي ونذيقه يوم ا ل ق ي ا م ة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك و أ ن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أ ق ر ب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليمدد بسبب إ ل ى السماء ثم ي ق ط ع فليمدد بسبب الى السماء ثم ل ي ق ط ع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أ ن ز ل ن ا ه آ ي ا ت بينات و أ ن الله يهدي من يريد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 ا ب من فوق رؤوسهم الحميم تصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا منها من غم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 ن ا س سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ن لا تشرك بي شيئا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 بهيمة فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقا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 حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيقا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إ ل ى اجل م س م ى ثم محلها إ ل ى البيت العتيقا ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام ف إ ل ه ك م إ ل ه واحد فله أ س ل م وبشر المخبتين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 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ي ن ا ل ه ا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم بغير حق إ ل ا أ ن يقولوا ربنا الله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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إ ن يوما عند ربك ك أ ل ف س ن ة مما تعدون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 إ ل ا إ ذ ا تمنى القى الشيطان في أ م ي ت ه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آ ي ا ت ه والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم أ ن ه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و إ ن الله لهادي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم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 ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطل و أ ن الله هو العلي الكبير أ ل م تر أ ن الله انزل من السماء ماء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 وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره ان الله لقوي عزيز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 يا ايها الذين آ م ن و ا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ه واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج